نداء نداء, نداء عجيب واصل هجماتك في الجبهه نداء نداء نداء وأصل هجماتك في الجبهه واصل واصل نداء الى كل مجاهد في سبيل الله واصل هجماتك في الجبهه واصل واصل يا نسر القمة والصحراء، واصل هجماتك في الجبهاء، واصل واصل يا نسر القمة والصحراء، وزراعة الرمل الساخن، وزراعة الرمل الساخن، وزراعة الرمل الساخن، وزراعة الرمل الساخن. أزهار تتفتح ثورا، ثورا ثورا، أزهار تتفتح ثورا. Döra döra, min sivadın hasta zeynâ, min sivadın hasta zeynâ, hasta zeynâ, واصل هجماتك في الجبهة قيد طوعنا بعد ما جارية من عرق ودماء جارية من عرق ودماء جارية من عرق ودماء جارية من عرق ودماء عرق ودماء ثورة ثورة ثورة ثورة واصل واصل واصل واصل واصل, واصل واصل واصل واصل واصل واصل ايمانك تتسع الزنزانه واصل طلقاتك تنتفض الجبانة واصل ايمانك تتسع الزنزانه واصل طلقاتك تنتفض الجبانة واصل ايمانك تتسع الزنزانه واصل طلقاتك تنتفض الجبانة ما من حق في امس الشرع يموت Ba min